فتصبحوا على ما فعلتم لا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 فإن فا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 ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكون لحم أخيه ميتا فكرهتموه واستقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتم وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَطْقَاءَكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِنْ تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَلِسْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَآئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ